شَرُّ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجُهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ مَا لَكُمْ لا تَنفَرُونَ بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَشْفِعُونَ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تاتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين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 فانهم يومئذ في العذاب مشتركون ان هذا ذلك نفعل بالمجرمين ان هم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون يستكبرون ويقولون اننا لا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 أولئك لهم رزق معزوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على شروج متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصلات الطرفعين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال, قال قائل ان لي قرين ان كان لي قرين يقول انك لمن المفصدين اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ما لنا قال هل انتم مطلعون أَطْلَعَ ثَرَاهُ فِي فَوَائِلِ جَهَنَّمَ قَالَ اللَّهُ إِن كُنْتَ لَتُرْضِينِي وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتَ مِنَ الْمُخْضَرِّينَ أَفَمَا نَحْنُ بَمَيِّتِينَ إِلَّا مَوْتَةً نَدُوْلُ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير النزل لم شجرة الزكوم إنا جعلناها فتنة للوالمين إنها شجرة تخرج فيه أصدر جحيم طلوها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من ثم إنما رجعهم لإلى الجحيم إنهم ألف واباءهم ضادين فهم فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبل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 وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هم الْبَاقِيْنَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ